فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعه قل بلى ربي لتاتينكم عالم الغيب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 119. ويزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 110. وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد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 شَاءَ نُخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَابِدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ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 124. اعملوا آل داود شكرا 125. وقليل من عبادي الشكور 126. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا ذابة الأرض تأكل من سأته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 112. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 113. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين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 فسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعوه إلا فريق من المؤمنين وَمَا وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 110. وربك على كل شيء حفير قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا yemlakonun ifkallı zırre fi alaati, ve la fi alaati, ve malhum fihihi min şirku, ve malhu minhum min zahir. Ve la tamfa al shafat 112. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 113. وَهُوَ الحق وهو العلي الكبير 114. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 112. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 113. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَا الذي نَسُْ الضَفُولَّذ نَسْتَكْ مَغُوبَ الْمَكُرُ الَّْمِ وََّارِ إِتَّأ مُرُونَنَا أَنكْفَُ لَهُ أَندَذاَا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 وَمَا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها بِمَا بما أرسلتم به كافرون 110. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قُل إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا İlla man âman, illa man âman ve amil salihan, fâ ulâik lâm jaza' al-ızğfî bima amilu, vâhum fil grufat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 وَيَوْمَ يَحْصُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ 119. أكثرهم بهم مؤمنون 110. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفعوا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وَمَا وما مِنْ من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 113. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي 114. فكيف كان نكير 115. قل إنما أعظكم بواحدة 116. أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 111. إنه سميع قريب 112. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 113. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد